وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله عز وجل اعلم منكم باعدائكم ايها المؤمنون فاخبركم بهم وَبَيَّنَ لَكُمْ لكم عداوتهم وكفى بالله وليا يحفظكم من باسهم وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وينصركم عليهم إذا هذه الآية الكريمه تبين على أن المؤمن يجب عليه أن يطيع ربه في جميع الأمور وأن يتنبه إلى أن ما, الله إلى أن ما حذر الله إيانا منه فهذا لأجل مصبحتنا وأنه من ولاية الله تعالى لنا وأنه من نصره الله لنا أن يعرفنا على أعدائنا ثم قال تعالى مبينا عداوتهم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 أو نطردهم, أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أطحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه فمسخهم الله قردة وكان أمر الله تعالى وقدره واقعا لا محاله إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ان الله لا يغفر ان يشرك به شيء من مخلوقاته ويتجاوز عما دون الشرك والكفر من المعاصي لمن يشاء بفضله او يعذب بها من يشاء منهم بقدر ذنوبهم بعدله ومن يشرك مع الله غيره فقد اختلق اثما عظيما لا يغفر لمن مات عليه ألم تر إلى الذين يذكرون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون مثقال ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون تناء تزكيه على أنفسهم وأعمالهم بل الله وحده هو الذي يثني على من يشاء من عباده ويذكيهم لأنه عالم بخفايا القلوب ولن ينقص شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواس التمر <تصفيق> انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا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 تغنيهم عما سواه بيان جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله وسوء ادبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاكمهم الى غير شرعه سبحانه بيان خطر الشرك والكفر وانه لا يغفر لصاحبه اذا مات عليه واما دون ذلك فهو تحت مشيئه الله اللهم اغفر لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته